بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليسين ولا نحب على قعام مسكين فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم